والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيّنهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون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 جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن إن جاء نصر من ربك لا يقول إنناكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين إن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن الخطاياكم وماهم بحاملين بحاملين من خطاياهم, وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له, واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من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 ودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من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 البوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإن في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إن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 إن مهلكوا أهل هذه القرية. قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما ان جاءت رسلنا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 ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصددهم عن السبيل فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا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 نزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلا هم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم ملم حيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول جوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم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 من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله